Oh سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إننا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ووين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنِّسَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ لقد نسع سماوات ذا في يومين واوحى في كل سما ان امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 فَإِدا بِمَا أُصِتُ بِكَافِرُون فَأََّ آُ فَسْتَكْبَر فِي الأْرضِ بِغَيْلِ الْحَكِّ وَقَادُوا مَنْ أَشَددُ مِ قُوىَ أَولَ يَرُوا أن اللهََّ الذي خَلَقَهُمْ هُ أَشَدُّ مِنْهُم قُوى وَكَانوا بآياتِنَا يَجحَدُون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من نحسات لنديقهم لنديقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وان ما تمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله الله তুমি আমি মান খামগিরা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 شَمَّ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَمُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لَمَّا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا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 وَيَسْتَعْتِبُونَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُم قُرَنًا أَفَزَيَّنُونَهُم بِمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِدِينَ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 في دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله অলেেডব. হি এমেড tamaবেু সাকের <سؤال> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم السلام عليكم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 शांलम अवदान समाज शांति प्रतिष्ठाएस बुधवार रे आठट पुन सम्प्रचार सकाल सारे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 दिन राकाल सन्धाय আর না কিন্তু যোগ দিন আমার সাথে দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا قُلْنَا اللَّهُ فَمَا اسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أُولَئِكَ في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ومن احسن طالا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين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 تُمِيهَا تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يسألون. الله أكبر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 বুনে মানি রাখবা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 اَظَنُّ أَنَّهُمْ ما مَالَهُ مِن مَّحِيصٍ ذَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِذَاقَ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ شَرٌّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لا يقولن هذا ذاني وما أبن الساعة قائمه ولا ارجعت الى ربي ان الذي عنده للحسنى فالمنبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وليد واذا انعمنا على ال سَأُنْأَى عَرَبٌ وَنَأَى بِجانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ شَرٌّ فَدُعَاءٌ إِنَّ عِنْدِي رَبِّ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ فَمَنْ يُنَجِّهِ مِمَّا دَعَوْا وَهُوَ مُنْكَرٌ مَنْ أَضَلُّ مِمَّن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ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 খুলিশ অকবর অকবর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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन करना जानते हम देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीस टी बांगल সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন একমাত্র মোহাম্মদ রসোলা সাল আলী সাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্নাতে অভ্যাসিত পথ পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন ইস বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শু সন্ন্য सम्र जीवन के सफल करोजन सोन्नाथर वस्तवायन देख से सोन्ना मंगलवार रत साढ़े आठ टाइम सम्प्रचार सकाल सतट देशे पीस टी बांगल्